بسم الله لا اله مع الله وسمازي والطارق وما ادراك ما الطارق نذير رَأَى بِإِنَّهُ لَجَزِيلٌ فَالْيَوْمَ يُنظُرُ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا قَوْلُهُ يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات صَدْعَ إِنَّ قَوْلُ قَوْمٍ صَفَصُوا وَمَا هُوَ بِالْهَذَى إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كيدا <تصفيق>